أتلب أتكلم مع عابد بقر مع بوزي وقولوا للناس حسنة كل الناس وقولوا كلام كلام وقولوا للناس حسنة وصى النبي معاذا عند سفره إلى اليمن فقال اتق الله يا معاذ وأتبع السيئة الحسنة تمسوها وخالق الناس بوزي عابد بقر ملحد مسلم يهودي علماني لبرالي أي حد وخالق الناس بخلق حسن هو العظيم لم يكن نبينا لعان ولا طعان ولا بذيء ولا سباب ولا شتام ولا فاحش ولا متفحش أنا ممكن أقول لك كلام يوجعت أمر مخديك الأرض بس الكلام لا تأخذ علي منه كلمة لا تكن طعانا لعانا بذيئا شتاما سبابا ليس أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخلاق الأنبياء ولا أخلاق أصحاب النبي ولا, ولا أتباء التابعين سبحان الله العظيم الدكتور عبد الرحمن حبيبي يقول كنت مسافر مرة لقيت واحد أعرفه في المطار إزايك يا مولانا قال لي إزاي عبد بيقوله إزايك يا مولانا قال له إزايك أنت كنت فين يا أخي؟ بيسأله قال له كنت في الصين أخي المطورة التبليغ والدعوة قال كنت في الصين قال له بتعملي في الصين قال له أدعو إلى الله قال له تعرف تتكلم صيني قال له لا قال له طيب بتدعو الصينيين إزاي قال له أنا اعتبرت نفسي معاهم زي الصم والبكم أدعوهم بلغة الإشارة قال له حد أسلم قال له كثير والله فخونا عبد الرحمن لأطي كلمتين دول من الراجل وجي مرة في طريق ما طريق عام ركب سيارة والدنيا حر والإزاز مأفل لقى جنبه سيارة أزازها مأفل وسواء السيارة في إيديس الجارة عمل يشرب وينفخ فعبد الرحمن عايز يكلمه مش عارف يطوله الإزاز مأفل فافتكر صاحبنا بتاع الإشارة ده فبص للراجل اللي بيدخن كده وقال له يعني ايه عام عبد الرحمن؟ قال لي قصدي بقول له الشغال في ايه دي؟ وبتشربها وبتعصى ربنا ربنا مطلع عليك يسمع ويرى وانت هتموت وهتروح له هتقول له ايه؟ قلت له جابت نتيجة؟ قال لي بقامها قبلها كافية اتسامة حلوة كده راح الراجل فاتح ازازة العربية ورم السجرة في الشارع وقال لي جزاك الله خيرا أخذ الرحمن بيقول لي كان أول مرة في حياته يقول جزاك الله خيرا بيزق كده كانوا بيشتموا مش بيقولوا جزاك الله خيرا الكلمة الطيبة لها أثر السحر في دعوة الناس إلى الله عز وجل والنبي قال قال إن من البيان لسحرة إن في وحد يكلمك يسحرك تعدمه ساعتين ما تزهاش تخطيب جمعة من أول خمس دقائق تفرك تزهأ قال إن من البيان لسحرى يا سلام على الكلمة الطيبة في تربية الأولاد يا سلام ونت خرج من البيت وهم بتدعي لك الله الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا سلام يا سلام واحدة بتلبس ابنها الهدون بتاعته بتلبسه ابنها صغير 3-4 سنين بتلبسه ها تدخل دراعك اعمل مش عارف ايه راقب النساء عنده تلبيس الاطفال تقعد تشتم في الواد وتزغط في الواد وتزعى الواد مد ادجك كسرها <تصفيق> بعين صغير انت ايه ام جميل زوجة وابي لهب مد ايدك غلب تاني. طب سباحني شعر يا ماما اله تقرع يا بعيدة اعوذ بالله يا ستي اتكلمك كويس تتلبس الولاد ما شاء الله البس يا جميل ما شاء الله الله يبارك فيك ربنا يكرمك ربنا ينجحك ربنا يجعلك من الصالحين نعلم عيالنا كده إنما في نساء حالهن عجب عجيب عجب يا سلام لو غلطت غلطة مع زوجتك غلطة طعوة تفكرك بها إلى يوم القيامة معين النبي محمد الله عليه وسلم قال إذا زانت زانت أمت أحدكم فليجردها ولا يسرب اوعى تفكرها بزنباه تاني اوعى تفكرها بغلطتها تاني عيّل عمل غلطة كل وتاب وأنابه خلاص. كل ما يعمل حاجة تنسيت ولا إيه نسيت موضوعك القديم نفتح الدفاتر ده مش هدي النبي ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما فات ما فات مات والعرب قالوا قديما لا تخرج الأموات من القبور ما فات يطوى ولا يروى لما في ناس بتستمتع بالغم والنكد تستجلب الألم من الماضي والماضي فات أصبح بين يدي الله لا تكدروا به الحاضر ولا تعكر به على المستقبل هذا ليس من فعل العقلاء الكلمة الطيبة لها أثر السحر مع الخصوم مع عدوك الكلمة الطيبة مع عدوك لها أثر السحر مش ربنا علمنا فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم خرج عمر ابن عبد العزيز ليلة إلى المسجد فوقعت رجله على رجل النائم داش على واحد نايم فقام النائم وقال لامير المؤمنين قال للريس قال هل عبيد انت تعب يا بعيد ما يعرفش انه بيكلم الريس هل عبيد رئيس الشرطه عايز يقبض على الراجل عايز ياخد دبوره ولا حاجه ولا ياخد له علاوه اقبضوا عليه قال عمر دعوه الله قال شدك يا امير قال ما سبني وإنما سألني يقول لي حضرتك أعمى لا يا عبد الله ثم اعتذر له وأمر رئيس الشرط أن يعتذر له لأنه روعة كل ده إيه كلام كل ده كلام تستطيع أن تأخذ بزمام القلوب بكلام ويمكن الناس كلها تكرهك بسبب لسانك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلمة الطيبة صدقة كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتهي عن فضول الكلام إبقى فضول الكلام يا عام الشيخ يعني الكلام الذي لا ينفع فلانة طلقت فلانة اتجوزت فلانة اشترت فيلة في اكتوبر فلانة عزلت من مكانها الفستان اللي عليك ده ما حصلش العربية دي خرافة رقم السيارة ده فضيع جدا ناس هيفة ناس عملة تهدر أيامها وتستخدم الجوارح التي خلقت لطاعة الله فيما لا يفيد فضول الكلام كلام لا يجيب حسنات ولا يجيب سيئات أنه لي عن ذلك روى الشيخان في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عد معايا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأدى البنات وكره لكم قيل وقال قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال قيل وقال عمل زي الطاحون عملت ديش تركب مع واحد عربية ساعة يكرهت من نفسك يقعد يكلم يعمل لك دماغك طبل ما بيتعبش أبداً اسكت وكره لكم قيلة وقال واحد يوم الجاوز واحدة تتكلم ستة لا في كلمة في الدقيقة لندن والجزيرة وصوت العرب وقران أولى والتانية مع بعض يا ست اسكت شوية اسكت شوية وكره لكم قيلة وقال وكثرة السؤال يعني السؤال فيه ما لا يفيد النملة اللي كلمت سليمان عليه السلام ذكروا اللنتاية الجزمة لسيدنا موسى كان لبسها لما ربنا قاله اقلعنا عليه كانت دي بنص ولا برباط القرية البخيلة اللي أبت أن تضيف سيدنا موسى يا فين الكلب اللي بتاع أهل الكاف كان لونه إيه يا أخوانا دا كله هيافة وكره لكم قيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال روى الإمام أحمد في المسند حديثا. خطيرا جدا انتره تلت تربعنا عارفين اول جملة في الحديث واكتر الناس مش عارفين بقيت الحديث مع ان بقيته خطير جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا دي محفوظة اسمع لك يا بقى وان ابغضكم الي وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوم الْقِيَامَةِ مين دول؟ خابوا وخسروا أكتر ناس النبي بكرههم من الأمة دي وأكتر ناس لمعيد عنه في مين دول؟ قال أثرثارون وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ